ويوميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم نعمة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمع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 وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوما قياما إن الله لذن فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وما تكون في شأن وما تتنونه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مفطال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين